بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه اجمعين الرحمه المهدات والنعمة المسداه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين واسأل الله العظيم ان يختم لنا الشهر الكريم بمغفرة منه ورحمة وان يجعل الشهر شاهدا لنا يوم العرض عليه والوقوف بين يديه وبعد ايها الاحبة الكرام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بحضراتكم مع حكايات جديدة من حكايات رمضان حكاية الليلة أو حكايات الليلة لن أعلق عليها وإنما سأترك لحضراتكم التعليق إنما سأذكر الحكايات على لسان صاحبها كما جاءت وهي ذكرها الإمام ابن الجوزي في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم يعني ذكر أهل مملكة اختلفوا بعد موت ملكهم كان قد اوصى جماعة منهم بامر المملكة فلما مات اختلفوا في من يتولى الملك فبعثوا الى راهب وقالوا هذا الراهب ليس له في امر الملك ولا في امر الدنيا يحكم بيننا فمن رضيه ليكون ملكا علينا كان هو الملك فاراد هذا الراهب حين رأى تنافسهم على الملك والدنيا ان يعرفهم حقيقة الدنيا التي يتنزعون عليها وسوء تقديرهم لعواقب الامور وقال لهم وكان مما قال لهم ما يلي قال لهم كونوا كرجل خرج مسافرا فغشي مدينته العدو فاصابوا اهلها فحمد الله على ما صرف عنه يعني لما ربنا يصرف عن كل جنة الدنيا احمدوا ربنا ولقد عجبت هو يقول ولقد عجبت كيف ينتفعون بلذتها مع همومها واحزانها وما تجرعهم من مرارتها بعد حلاوتها. واشتد عجبي من اهل العقول كأنهم يريدون ان يهلكوا كما هلك صاحب الحية قال وما صاحب الحية قال زعموا ان رجلا كان في داره حية قد عرفوه مكانها وكانت تلك الحية, الحية تبيض كل يوم بيضة من ذهب وكان هو مسرورا بهذا فخرجت يوما فنهشت عنزا لهم حلوبا معزا بتحرب فخرجت الحية فنهشتها فهلك فجزع الرجل واهله وقالوا على كل حال الذي تصيبه الذي نصيبه من الحية افضل من العنز التي نهشت يعني بيضة من ذهب كل يوم احسن من العنز الحلوبة التي نهشتها فلما كان رأس الحول مرت سنة غدت على حمار لهم فنهشت فقتلت فقالوا بعد ان جزعوا على كل حال سنصبر على هذه الافات ما دامت في البهائم ما دامت في البهائم ولم يعني تتجاوز البهائم الينا ثم مر عامان وهي لا تؤذيهم وهم مسرورون بقربها وجوارها وفجأة عدت على عبد لهم على خادم فنهشتهم فهلك فجزع الرجل وقال لقد بدات الحيه في لسع البشر ما امنوا ان تلسع بعض اهلي فمكث حزينا خائفا ثم قال يعني ارى ان هذه الحيه حين تصيب تصيب المال يعني العنز والحمار والعبد كله مال وانا اصيب منها افضل مما رايت يعني ما ياتيني من من الذهب الذي تبيضه احسن من آه آه آه ال الذي اصابتنا فلم يلبث الا يسيرا حتى نهشت ابن الرجل فارتاع ودعى بكل الوان العلاج دعا بالدرياق وغيره ولكن لم يغني عنه شيئا ومات الغلام فاشتد جزع والديه ونسي كل لذة أصاب اصاباها وقال لا خير لنا في جوار هذه الحية والرأي عندنا ان نقتلها لان خلاص لم نعد نأمنها على انفسنا فلما سمعت الحية ذلك تغيبت عنهم اياما لا يرونها وبالتالي لم يعودوا يصيبون بيضها فلما طال ذلك عليهما تاقت انفسهما الى ما كان يصيبان من بيض الذهب فاقبل على جحرها وجعل يقولان لها ارجعي ولا تضرينا ولا نضرك ارجعي في البيت ونصب منك الذهب لكن لا تضرينا ولا نضرك فرجعت فمكثت عامين لا يذكرون منها شيئا عامين حلوين خالص ثم دنت الى امرأة الرجل فنهشتها فصاحت فثار زوجها وحاول علاجها بكل انواع العلاج فلم يغن عنها وهلكت المرأة فبقي الرجل كئيبا وبدأ يظهر امر الحي لاخوانه ويقول اهل وداده يعني يقول لهم ان في حي صفتها كذا وكذا فاشاروا عليه بقتلها وقالوا لقد فرطت في امرها حين تبين لك غدرها وخاطرت بنفسك طول هذه المدة فعزم فعلا على قتلها وبينما هو يعني يتأهب لها ويراصدها لكي يقتلها اطلع في جحرها فرأى فيه درة صافية وزنها مثقال يعني اكثر مما كانت تفعل قبل ذلك فلزمه الطمع وقال لقد غير الدهر طبع هذه الحيه ولا يحسب سمها الا قد تغير ومن ثم جعل يتعاهد حجرها بالكنس والبخور ورش الماء وعمد الى ما كان عنده من الذهب كل الذهب والدر الذي بدأت تأتي به فجعله في حق وجعل فيه ذلك الدر وجعل هذا الحق الذي فيه المال تحت رأسه فبينما هو نائم ذات ليلة ذهبت إليه فنهشت فجعل يستغيث بصوت عال فأقبل أهله وجيرانه عليه يلومونه فأخرج إليهم الحق الذي امتلأ بالذهب وارهم ما فيه فقالوا ما أقل غنى هذا عنك اليوم ما لم يعد يغني عنك فهلك فقالوا أبعده الله هو قتل نفسه وهكذا تفعل الدنيا بأهلها ثم قال الرجل ولقد عجبت لأهل العقول يعرفون الامر الذي ضربنا له هذه الامثال ولا ينتفعون بهذه المعرفة ويل لهم لو قد اصابهم ما اصاب صاحب الكرم قالوا وما صاحب الكرم وما قصة صاحب الكرم قال دعم ان رجلا كان له كرم واسع كثير العنب جنين كبيرة فيها عنب متصل الشجر فاستأجر لكشح الكرم وقفه ثلاثه اجى ثلاثه قال لهم انتم العنب تقطفون العنب وتجمعونه ووكل كل رجل بناحية قال له انت تعمل دي وانت تعمل دي وانت تعمل دي وقال كلوا من العنب ما شئتم وكفوا عن هذه الثمار يعني كلوا من العنب لكن الثمار الاخرى دي لا لا تقربوها فاخذ احدهم على حفظ ما امر به يعني زي ما اتفق عمل وقبع يأكل العنب وحده وفعل الاخر مثل ذلك حينا ثم تاقت نفسه الى الثمار فتناولها واما الثالث فاقبل على تلك الثمار يأكلها وترك العمل ففسدت ناحيته ومن ثم فسد العنب الذي كان عنده فجاء صاحب الكرم فرأى الاول فحمده واعطاه فوق اجره وجاء الى الثاني فعاقبه بقدر ذنبه واما الثالث فبالغ في عقوبته فهكذا اعمالكم في الاخره يوم تجزى كل نفس بما عملت قال الرجل ولقد عجبت لاهل الامل وطمعهم في طول العمر ووجدت اعدى الناس الاولاد استكثر الاباء لهم واتعبوا انفسهم في اصلاح معاشهم بهلاك انفسهم كصاحب السفينة قالوا ما قصة صاحب السفينة قال زعم انه كان رجل نجار يعمل بيده فيصيب كل يوم درهما ينفق نصفه على اهله على اب له شيخ كبير وامرأة وابن وبنت ويدخر نصفه فعمل زمانا وعاش بخير فنظر يوما فاذا هو قد استفضل مئة دينار فقال لو عملت سفينة واشتغلت بتجارة البحر رجوت ان اصيب مالا كثيرا فقال له ابوه لا تفعل فان رجلا من المنجمين اخبرني بانك يوم ولدت اخبرني بانك تموت غريقا فقال يا ابتي فما اخبرك اني اصيب مالا قال بلى ولذلك نهيتك عن التجارة والتمست لك عملا تعيش منه يوما بيوم قال يا ابتي التجر واخرج في التجارة واتي بالمال فعمل سفينة وعصى والده وركب فيها وغاب سنة ثم قدم بمئة قمطار ذهبا وقال لوالده يا ابتي ارايت لو كنت سمعت كلامك من اين كنت اتي بكل هذا المال قال ابوه اني كنت نذرت اذا رجعت ان احرق هذه السفينة قال تحرق السفينة اذا فقد اردت هلاكي ورجع سنه اخرى غاب فرجع باموال كثيره جدا باضعاف ما قدم به قال يا ابت لو كنت اطعتك ما اصبت هذا المال قال يا بني انما تعمل لغيرك وتجمع المال لغيرك وسيجر عليك ما ترى غصه فتتمنى ان لو كان بينك وبينه بعد المشرقين قال يا ابت ارجو ان يكون المنجم اخطا في قضيه الغرق واصب في, في انني ساكسب مالا وعلى كل حال ساعمل سفينه ثانيه فلما راى اباه يبكي وقد صنع سفينه اخرى قال يا ابت هذه اخر سفره ولن اعود بعد ذلك قال انا لله هلكت والله وخرج في تجارته فغرق وغرقت سفينته وغرق ماله ورجع فبلغ ابوه الخبر فكمد حتى هلك وقسم الميراث على امراته وابنه وابنته وكل منهم تزوج وصار المال الى ازواجهن وكذلك يفعل الاشقياء وما يجمعون إلى ذلك يصير هذه كانت قصة بعض قصص الرجل ليعرف الناس غرور الحياة الدنيا أسأل الله أن يحفظنا من الغرور بالدنيا ومن الاغترار بزينتها وأن يحفظنا من شرها وشر أهلها وإلى لقاء آخر استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فبدالك نعدي السته وعشرين على طول